الحمد لله والأمين المصطفى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام الـ الـ الـ الأذكار البدعية والتوصلات مم. طيب هنا ما هذا الشرك الأكبر إلا أنه هو نعم فاستغادة بغير الله في لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر لأنه صرف عبادة ثابتت بالشرع أنها عبادة لغير الله ومسى شيخ الإسلام بأنه الشيطان ممكن يغور الإنسان في هذا الباب يتكلم على لسان المصروع يتكلم في الأصنام والأسلام ويظهر له بصورة مهينة أو يفعل له أشياء من المعجزات كأن يمشي على الماء أو يطير في الهواء كل ذلك نعم يعني قد تظهر وأعظم من ذلك أن يزدى لقبري ويصل إليه وأرى الصلاة أفضل مستقبل قبلة حتى يقول بعض هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام يعني يصل في العبادة كلياتا لغير الله جل في علاه وهذا شرك أكبر الثانية أن يقال للميت أو الغائب من أبيه الصحيان أدعو الله لي بل طلب منه قضاء الحجات وسد الخلات وهذا الطلب دلال على على كفره لأنه صرف عبادة لا تكون إلا لله جل في علاه لغير الله وأيضا اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله يبقى أيضا هنا كفر من وجهي من وجه الإلهية ومن وجه الربوبيه هو قال, قال له ادعو الله لي نعم اوصل الله لنا كلمه تكون تصل لمريم ويرى فهذا اين لا يستريب عنه غير جائز وانه من البدع الاتباع افعال احد من السلف وان كان السلام عليه قبول جائز من قول النبي والسلام عليكم بأهل ديار المؤمن المؤمنين ان ان شاء الله بكم لاحقون الله لنا ولكم نسال الله لنا ولكم العافيه اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وروى عمر بن أنه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وفي سنن أبي داود وهذا حديث في كلام ليس ليس الكلام فيه وإيضا الله عليكم وبرار أسأل الله عليك زادك الله حرصا في هذا الباب الله يرضى عنك يا رب وفي سلام داود عن النبي أنه قال ما من, مصر من يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غير وفي موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبابك. السلام عليك يا أبا ثم صرف أنا عبد الله بن دينار قال رأيت إن عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي وهذا ليس ما كان عندما يكون, يكون هو في المدينة عندما يسافر ويرجع عندما يرجع يفعل ذلك فإذا كانوا يسلمون على النبي وإذا أرادوا الدعاء استداروا واستقبلوا قبله أما بعض الصفية وغيرهم كانوا يفعلون خلاف ذلك يستقبلون القبر ويدعون به ويدعونه أما دب الأربعة مالك وأب حنيفة والشافعي وأحمد وارين من أمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وارض أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة واختلفوا في وقت في وقت السلام عليه فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجة ويسلم عليه من تلقاء وجهه وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجة وقت السلام كما لا يستقبل وقت الدعاء باتفاقين. فما في مذهبين قولان قيل يستدبر الحجة وقيل أجعله عن يساره يوم وقت السلام أما في وقت الدعاء فلم تنزعه اتفقوا جميعا لا يكون الدعاء إلا إلا مستقبل قبلة مستدبر الكعبة. ولما بعد على ذلك فاستقبال استقبال هذا من فعل أهل بدعة يعني أن وأن ومعلوم أن من السنة أن من أرض أن يدعو الله إلى الشعال لا يدعو إلا مستقبلا القبلة لا مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مادة الغلو يعني هذه المادة مادة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المادة مادة الغلو تدعو إلى, إلى إلى إلى الشرك وإلى الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله وأيضاً أن يصل به إلى درجة الربوضية وهذا كله فيه كما قلنا الوسيلة إلى الـ الـ الكفر فعول ذلك ولا خاب المسلمين أنه يشعى أن يخصد الصلاة إلى القبر وهذا من بدء على المستحدث أيضاً وقد اتفقت كلمة أهل العلم أن الميت لا يسأل شيئا ولا يطلبون أن يدعو له ولا لغير ذلك والذين يشتكي له من مصاب الدنيا من شيء هو أسالة مات لا يعلم شيئا لا يسمع شيئا قال الله تعالى ما أنت من من في القبور فهذا وسيلة إلى الشرك أنه يفضي إلى الشرك وحين في سؤال السائل للميت لا يؤثر إلى الشام بل ما جعله الله فعلا له يفعله إلا ما يسأل العبد كما يفعل الملك يعني لو, لو سأل الميت هذه لا الشرك لو سأل الملك حتى أصلا ذريعة الشرك لأنه غائب ولأن الملك يفعلون ما يؤمرون فقط ولا يسمعون لبني البشر من شيء ولا يسمعون شيئا لبني البشر إلا إذا أمرهم الله جل في علان. ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته يعني لو قال له ادعو الله لي يجوز لأنه حي وستجع أن يدعو لكنه ميت في الحياه البرزخيه هذا أمر آخر لا يعلمه أي أحد في هذا الباب وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أفلا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أناكم عن ذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلي خلفه ذلك من افضل الاعمال ولا يجوز بعد موته ان يصلى ان يصلى ان يصلى ان يصلي يصل يصل الرجل خلف قبره وكذلك في حياته اطلب منه ان يأمر او ان يفتي أو ان يغضي ولا يجوز ان يطلب ذلك منه بعد بعد موته وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا رفض مالد والأحدث المالد في زيارة, زيارة قبر كلها ضعيفة بل كذب شوف, شوف قطع الغلو من وين وصل وصل إلى أن مالك يقول لا تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف متأخرين وفي زيارة البدعية التي في معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو الله به أو الله عنده يعني هو عنده ثلاث أمور إذا ذهب القبر له ثلاث أمور أن يسأله يسأل المقبور وهذا شرك أكبر أن يسأل المقبور أن يسأل الله ليغضي حاجته وهذه ذريعة إلى الشرك الثالثة أن يدعو عنده وهذا غلو سيصل بالإنسان وإفضي به إلى أن يعتقد في المقبور ما لا يعتقد إلا في الله جل في أولا يعني ذريعة للشرك أيضا في هذا في هذا الباب فانه يزوره لله تعالى وللدعاء نعم. والسلام علي عليه كما يصلي على جنازته فهذا نوع هو المشروع انك لا تذهب للزياره الا للمعنى الاول فكره مالك أن يقول زرت قبره الثالثه اني قال اسالك بفلان او بجاه فلان عندك والحال عن ذلك هذه هذا التوسل بدأ ايضا ان يقول كم فلان وجاه فلان وهذا لم يعرف أن الصحابه الصحابة لما توسلوا توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وما توسلوا أن أتوسل بدعاء كل مؤمن كان بعض الناس من المشايخ النوعين عليه وسلم إذا الأمور فعليكم بأهل القبور وهذا موضوع إذا الأمور فعليكم القبور أو است فاستعينوا بأهل القبور هذا كذب مفترع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى تأكَّل الحي الذي لمُوتَ وسبح الحمدِ وأكَفَ بهِ فهذا غير غير مشروع بأن يستعينوا بأهل القبور أو يسألونهم عن هذا الله فلا كل ذلك شرك سواء شرك أكبر أو ذريعة الشرك. الله تعالى وقالوا لا تترضونا إلى تقوى ترضونا هدى ولا سعرا ربته عاق نصر هؤلاء الذين قد عبدوا هؤلاء من دون الله جل في علاه فإن هذا كانوا قامن صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عاكف على خبرهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما رضوا فمن فهم قول الله, قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عرف أنه لا يعين على العبادة لعله مطلق إلا الله تعالى وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله والتوكل لا يكون إلا عليه وبنصره إلا من عند الله وهذا ديناه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أن الشكوى كذلك في شرائه قضره أن أن أن يعتقد في مخلوق أن ي أن ينفعه الدور لا سيما زكاة الميتان أو يعتقد أنه أيضا يستطيع أن يدعو له كل ذلك من الشرك ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الموت وغير ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من السبب عقوبة الله لمن فعله <تصفيق> وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وأن تلوعت شرائعهم كما في الصحيح عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معشر, إن معشر الأنبياء دين واحد وقد الله تعالى أشار عليكم من الدين ما أصى به نوحا الذي إليك وما أصى النبي إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحوا قال تعالى فأقموا إليك للدين حنيفا الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون من إليه واتقوه وأقموا الصلاة تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون وهذا هو دين الاسلام الذي لا والله دين غيره من الأولين والاخرين على اساس انه على على, على لا تكون الا بالله جل جلاله وأن ايضا الاستشفاع يكون بالدعاء التوسل يكون بدعاء الصالحين اختاما لذلك قال فصل واذا تبين ما امر الله به ورسوله وما الله عنه ورسوله في حق اشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل سيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأورين والآخرين وارفع الشفاء منزلة وعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى تبين أن من دونهم من الأنبياء والصرحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثناً ولا يدعى من دون الله إله في حياته ولا مماته كالسيدة زينة وأبو الدرداء أبو على ما يفعل الناس على ما يفعل الناس في هذا الباب ولا يجوز لأحدين أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغفني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك وهذا كله من الشكل وكل من استغاث بالغائبين والميتين عند قبرهم وغير قبرهم لما كان مجلسة عباد الأوسان صار الشيطان يضل يضلهم ويغيهم كما يضل عباد الأوسان لهم ويغيثهم في بعض الأمور وهيفعل لهم أمورا يجعلهم يعتقدون فيه المقبور وهذه هذه أم المصائب التي يقع فيها هؤلاء الناس ويحسبون أن ما يصنع لهم من الكرمات و... ويقولون أنهم من الأولياء كما عم يعلى كثير من جهلة المتصوفة فهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غايت أحدهم أن يجعل له, بعض... له بعض هذه الأمور أو يحكي له بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخلق عادة بسبب العمل يعني ما يفعله الشيطان لهم من استجابة لبعض ما يطلبون أو فعل امر فيه شيء من خارق العادات فيحسبوا ان هذه كرامة لهم وأنهم على الحق ولولا أنهم على الحق ما كانت هذه الكرامة لهم وقد قال الخليب خوفا من الشرك ومن وسائل الشرك هو يقول واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس كما قال النمح ومعلوم أن الحاجة لا يضل كثيرا من الناس إلى بسبب اختار ضلالهم ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات الأرض انما كانوا يتخذونها وشفعاء ووسائط فمن هو من صور عصور الأنبياء الصالحين ومن من جعلها تمثيل وطلاسم الكاك والشمس والقمر ومن جعلها لأجد الجن ومن من جعلها لأجمل عيكا فالمعبود لهم في قصدين إنه هو العيكا والأنبياء الصالحون والشمس والقمر في نفس الوقت في نفس الهم نفس, نفس الأمر يعبدون يعبدون الشياطين فهذي في تقص تقص ما أنسى من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك ويوم قال تعالى ونحشوهم جميعا ثم نقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم هل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بمؤمنون وإذا كان العبد من لا يستحل عبد الشياطين أوهموه أنه إنما إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العبد ظنوا به وأما إن كان من لا لمن لم الله يحرم عادة الجن عرفوه, عرفوه أنهم, أنهم الجن أعوذ بالله من ذلك وهذه أحوال الشيطانين ظهرت لهم لتضلهم والله جلعا عدى اللهم ومكن منهم ذلك كما قال الله تعالى ومبين مبين نحن كانوا يستعوننا بسيد الوادي فإذا نزل القاره قالوا بذلك فزادوهم رهقا والشياطين ما فعلوا لهم بعض ما فعلوا لهم إلا, إلا لإضلالهم وذكر أشيل بن تمعية القصة معهودة المعروفة من النوم يمكن أن يأخدو أن يأخدوه طيرا إلى إلى مكة وطاب في البيت ولذلك في هذا الباب وقال ابن تمعية ودين الإسلام مبني على أصلين على أن يعبد الله وحده ولا شريك له وعلى أن يعبد ما شرعه عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبادن ومحقق قولنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا عبد ورسوله فالاله الذي تاله القلوب عباده واستعانته ومحبه وتعظيما وخوفا ورجعا واجلالا واكراما والله عز وجل حق لو حق لا يشرك فيه غيره فلا, فلا يعبد الا الله ولا يدعى الا الله ولا يخاف الا الله ولا يطاع الا الله ورسول صلى الله عليه وسلم مبالغ عن الله تعالى امره امره ونهيه وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واسطه بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداه والاغناء فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى كانهم ويعلم سرهم وما جامه سبحانه قادر على انزال النعم وإزالة الضر والثقم من غير احتياج منه الى ان يعرف احد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجه سبحانه فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه الله الأسباب للأسباب والواحد الأحد الصمد الذي لم يولد وما يكن له كفوا أحد رأي الله عنك يقول لك السلف الله عليك ورفع الله مقامك وشكر الله لك أحسانك قال الله تعالى أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن قال ابن مسعود في ذلك قال يرفع أقوامنا خذ أخرين يعطي أقوامنا من أخرين يحيي أقوامنا ويميت أخرين تهز أقوامنا وذل أخرين قل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء وتنزل الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بهذا الخير إنك على كل شيء قدير <تصفيق> فالحق هنا السؤال لا يكون إلا أن الله لفعله لأنه الذي يعطي عباده قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدائدة دعا وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربع على أنفسكم أنكم لا تدعون ولا لغائبة تدعون سميع قريب من الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وزر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم للصلاة فلا يسبقنا قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يميني فإن عن يميني ملك، ولا عن يساري أو تحت قدمي عمتا أراد أن يبين أن الله عالم هذه ملكوت السماء والارض وأن ما من سائل يسأل الله دل في إلا إلا أعطاه الله دل في ما مسأل إلا أعطاه الله مسأل وأن السؤال يكون إلى الله وأن الله لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين عباده وأيضاً الله تعالى يعلم ما عليه عباده من من الحالة والعواز وأيضاً يعلم ما لهم وما عليهم فكل شيء عند الله فعله بقدر كل شيء عند الله مكشوف وإن الله تعالى لا يخف عليه مثقال ذرة في السماوات ولا ولا فقرت وهؤلاء الذين يقولون ما نعبدون إلا يقربون الله زلف كذبهم الله جل وعلا لذلك وأن هذا من الشرك الآن نحن على مشارف الانتهاء من الرسالة والله الحمد والمنة نعم. قال الشيخ والسلام في قول قال أسألك حق السائلين عليك وما في معنا قال حق السائلين أن يجيبهم فيكون هنا التوجيه في هذا الباب أن حق السائلين أن يجيبهم سبحانه وتعالى فلا لو توسل توسل بحق السائلين يقصد بذلك أن يجيبهم الرحمن جل وعلا أن الله قال إذا سألك عبادي عن فاني قريب ويجيب دعوه إذا إذا دعى وأيضا كدعاء هذا يكون كدعاء الثلاث الذين توسلوا بالأعمال الصالحة إما أن يكون حق السائلين لأن لهم عمل صالح يتوصلون به الله جل وعلا فيجيبهم فاكون الحق أن التواصل أن بفعل الله جل وعلا وهو الإجابة الإجابة له هذا الأصل يقال أنه دخل على, على, على ابن دمية ثلاثة رحمان من الصعيد فنظرهم وأقام عليهم الحج بأنهم كفار وأما هم على على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح فقال لهم نحن نعمل مثل ما تعملون أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح مريم أفضل من حسين ومن نفيسة أنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك فقال لهم وأي من فعل ذلك ففيه شبه منكم وهذا هو, هو ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم ألا نعبد إلا الله وحده ولا شريك له ولا ند له ولا صحب ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قاملا ولا كوكبا ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء والصوال صالحا إن كل من في السماوات الأرض إلا اتي الرحمن عبدا. وأن الأمور عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر الضلالات وفرانة ذنوب السيئات أنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك إلا الله لا يقدر عليه إلا الله والأنبياء عليهم صلى الله وسلم نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونصدقهم في جميع ما جاءه. نعم وكلهم يقول وأن أعبد الله واتقوه وأطيعون فجعل العباد والتقوى الذي وحده واطع لهم فإن طاعته من طاعه الله فلو كفر أحد بنبيه من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعوا إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله نفسي بهذه ما سمع به من أمة الدعوة يعني يهودي والنصرين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار وسؤل عند من يبوس الأرض دائما هل يقسم وعما يفعل ذلك لسبب أخذ, أخذ الرزق هالمكرف كذلك فإجابة لما تقبل أرض رفع الرأس ونحو ذلك لما فيه سجود لما يفعل, يفعل قدام بعض المشايخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا قالوا قال قال قال لنفسنا ورجو منا يلقى أخايا ينحني له قال لا ولما رجع معاذ من الشام سجد له قال ما هذا معاذ قال رسول الله في الشام زنوا أسقافتين للأساقفة واذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال كذبوا عليهم لو كنت أمين أحد أحد أمرت المرأة أن تجد زوجها أما ما فعل وأما فعل ذلك تذيونا متقربا فهذا من أعظم نكرات أما ما هذا القربة وتذيونا وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث إلى ضربي أو حبسي أو دمالي أو قطع لا يستحق من المال ونحو ذلك من الضرف أنه يجوز عند أكثر العلماء فأن الإكراه عند أكثرين يبيح الفعل المحرم كشرب الخامل ونحوه والمشروع عن أحمد وغيره ولكن عليهم على ذلك أن يكرهوا بقلبه وأحرصوا على الامتناع منه بحسب الإمكان ومن علم منه الصدق عنه الله تعالى وقد يعافى ببركة صدقي من الأمر بذلك ولا الطائفة لأنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال ويروى ذلك عن عباس يعني الإكره لا يكون إلا في الأقوال لا في الأفعال قالوا إنما التقيته باللسان وهو رواية الأخرى عن أحمد أما فعل ذلك الأجل فضول الرئاسة والمال فلا وإذا أكره على مثل ذلك ونحن بقلب هذا الخضال الذي تعالى كان حسنا مثل أن يكره كلمة على كلمة الكف يعني المسألة على الخلاف هل هنا يكون الإقراه بالفعل كما الإقراه بالقول الجمهور يقراه بالقول دون دون الفعل وأن كان أحمد رواية الإقراه بالفعل يجوز وسوء الأيضاء أن نهود القيام الذي اعتادوا الناس من الإكرام عند خلوم شخص معين هل يجوز أم لا وذا كانه بعضان منتقاد ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنا وربما أدى إلى بعض بغض وعداء ومقت و... و... وأيضا مصدفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب إلى الأرض وانخفاضا هل يجوز أم يحرم فإن فعل ذلك الرجل عادة فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء وفي من يرى مطمئنا ذلك دائما هل يأثم على ذلك أجابه لم تكن عاد السلف على أهد النبي صلى الله عليه وسلم القيامة كلما رونه عليه السلام كما فعل كثير من الناس بل قد قال أناس لم يكن شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا رأوه لم يقوموا له بما يعلمون من كراهياتي هذه مسألة مسألة القيام مسألة إنزال نسمة نزلهم قد تصبت فيها القول أنا قبل ذلك لكن من جميع يبين أن هذا ليس أيضا ما كان من عادة الصحابة الكرام ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبي تلقيا كما مسلم أنه قام لأكلمة وقال لأنصار لما قام سعد قوموا إلى سيدكم نعم هو قام أيضا للجعفر وقبل بين عيني وكان يقوم لابنته ويقربها ويجلس مكانهم فكانه وقال هذا الأمر إن كان على الاستثناء في القادمة في غيره يجوز لكن لا يعتاده المر لأن السلف ما اعتادوا ذلك ولا نخير قرون الخيرية في ذلك وأيضاً أمر القيام لما يغضب من نحو ذلك القيام له فحسن وإذا كان من عدد الناس إكرام الجائع بالقيام ولو ترك لا, لا, ولو ترك لا أعتقد أن ذلك لا ترك حقي أو قصد خفضي ولم يعلم العدد الموفق للسنة فالأصلح أن يقام له هذا عيوم مقاسد الشريعة أتكلم بها الإمام, من الـ الـ الإمام من هذا قالوا أنه أيضا من باب انزال الناس من باب تطيب الخاطر فيما لا يكون مخالفا للشرع من أجل التآلف شوف إيش قال؟ لأن ذلك أصلح لذات البين وأزالة التباغض والشحناء واما من عرف عادة القوم الموافقه للسنة فليس في طرق ذلك إذا يعني لما يعلم الرجل أن هذا من السنة أن من صره أن يتمثل أن الرجال القيامة له فلتبع مقعده من النار لا يقوم وهو يرتضي بذلك كما فعل عبدالله الزبير مع معاوية بن أبي سفيان في بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضيق صلى قياما أمرهم بالقود وقال تعظمون كما عظم الأعجم بعضها بعضاً وقد نهىهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد لا يتشبه بالعاجم. جمع ذلك كله لا يصلح على لا يصلح اتباع عادات السلف أخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكاني. فمن لم يعتقد ذلك وكان في ترك معاملته بمعتاد من الناس من الاحترام مفسداً وراجعه فإنه يدفع يدفع أعظم الفاسدين بالالتزام أنهما كما يجب على عيون مصالح مقاص الشريعة بأنه يدفع الكبرى بارتكاب الدنيا أما الانحناء عند التحية فينهى فينه عنه لحديث تلمزي لما قالوا يلقى أحدنا أخاه أينحني له قال له قال لا ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا الله عز وجل قال تعالى وخارب الله وسجدنا وقال يا أبتي هذا تقول الأولى من قبل هذا كان في شريعة من قبلنا كان سجودا للتشريف فقط لا للعبادة وقد ناهن النبي صلى عن ذلك عندما قال لمعاذ لو كنت آملا أحدا نزل أحد أمرت المرتزب الزبيدي الله أكبر يشرح الصدر الآن من الكتاب كليا كما قلنا سنأخذ محاضرة فيها بعض الشبهات التي يتمسك بها هؤلاء القوم في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بالكلام المتاخرين كلايزمن النبي صلى الله عليه وغيره على أنه قال لو سابت حدث الأعمى والأعملا لم لم يذوت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 ونظرت اسمه النصارى عبد المسيح فغير فاجر النبي وسلم وعبدهم لله وحده ولا شريك له سبحانه وتعالى فلا تعبيد إلا إلا لله فغير الأسماء كما كان اسمه عبد العزة سماه عبد الرحمن ونحن هذا من بعض الوجوما يقع في الغالية من الرفضة مشابهيهم الغالين في المشايخ فقال هذا غلام الشيخ يونس أو الشيخ يونس أو غلام ابن الرفاعي أو الحالي وغير ذلك قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح في نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشيا قد يتوبون لهم أعوذ بالله كما كانوا يتوبون لبعض الآلهة والنصارى المسيح أو لبعض القديسين هذه مشكلة كبيرة جدا فيها الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد في الله هذا جماع المسألة جماع المساله الاعتقاد غير الله ما لا يعتقد إلا في الله وهذا كفر مبين كفر مبين وأقل ذلك كما قلنا يعني ال إلى إلى الكفر وشريعة الإسلام الذي ودين الخالص لله وحده تعبد الخلق كما مسأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متغيير الأسماء الشكية، الأسماء الإسلامية، والأسماء الكفرية، الأسماء الإيمانية، وأيضاً تغيير الأسماء التي فيها التزكية أيضاً غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فغير بره أو بريرة إلى إلى زينة. شباب. نت. نو. أنت أنت خلصت المتابعات؟ عملت؟ لا. فبصي يا شباب. قال تعالى قل وقلد الله اود الرحمن أيما تدعو فله الاسماء الحسنى فعبد الله عبد الرحمن يعني اسماء تجتمع فيها اسماء الله جل في علاه اولا ان يعبد كما قال كان شرع سامي الهروي قد سمى اهل البلد بعامه بعامه اسماء الله الحسنى وكذلك اهل بيتنا غلب على أسماء التعبيد لله كعبد الله عبد الرحمن عبد الله عب السلام اللطيف والحكيم العزيز والرحيم المحسن المهم التعبيد لله لا تعبيد غير الله جل في قد ثبت في صحيح مسلم عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء لله عبد الله عبد الرحمن وأصدقهم حارث وهما أقبح وحرب أمر وكان من شعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني الله كما قالوا ذلك يوم بدر. وحنين والفتح والطائف فكان شعر المجين يا بني عبد الرحمن وشعر الخزرق كان يا بني عبد الله وشعر الأوس يا بني عبيد الله الله أكبر فعبدوهم جميعا لله ولله الحمد مننا. انتهت الرسالة في ذلك وزدنا عليها بعض المسائل المهمة التي يكون فيها ايضا حسم المادة على الغلوب ولله الحمد فمجملها بأسرها على أن التوسل لا يكون إلا التوسل بالش التوسل بدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالغير يعني التوسل المشروع يكون بذات الله المقدسة وأسماء الحسنى وصفات العلى والتوسل بأفعال الآلاء الفعلات كما بينا ذلك تفصيلا والتوسل بدعاء الصالحين والتوسل بالعمل التوسل بالعمل الصالحة فالتوسل بالامل الصالحه والتوسل بالغير هو التوسل بدعائه لا التوسل بذاته فالتوسل بذاته شرك واصل الى الشرك ولله الحمد منا وبهذا نكون قد انتهينا وختم الله لنا هذه الرساله اللهم اللهم ثبت لنا هذا الخير محيين أبدا اللهم لا تجعل الشيطان يلبس علينا لما تضيع علينا هذا الخير محيين أبدا ولا تعاملنا بما نحن أهل له بزيغ في القلوب أو بعجاج في النوايا أو بعجاج في الفعل فلا تعملنا بما نحن أهل له وعاملنا بما أنت أهل له أنت أهل لكل خير وأنت أرحم الراحمين فلله الحمد ولمنا انتهت الرسالة جمعي بفضل لا, لا رفعه average أنا سأفعل شيئا آخر وهو كما قلت أضم كل الأدلة التي يتمسك بها أهل الشبه في هذا الباب وأفندها وأرد عليها بفضل من ربي ونعمه أريد الآن جمع رسالة بأسرها أيضا في هذا الباب